111. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 112. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 113. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 121. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 122. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 117. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 118. يا أيها